وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في فروع الخلل في الوقت حيث تعرضنا فيما سباق لبعض الفروع المتعلقه بالخلل في الوقت ووصل الكلام الى هذا الفار وهو من لم يحرز وقوع تمام صلاته في الوقت فما هي وظيفته وقد تعرض لذلك صاحب العرواء قدس يسره في مسألة واحد ومسألة اثنين ومسألة ثلاثة ومسألة خمسة واربع وخمسة من مسائل الوقت وبيان هذه البسمله وبيان هذه المساله بعرض صور الصوره الاولى ان يدخل في الصلاه شاكا في الوقت كما لو شرع في الصلاة وهو يشك في أن الوقت قد دخل أم لم يدخل فهذه الصورة لها فروض الفرض الأول أن يكون قد تبين له بعد الصلاة أن تمام صلاته وقعت قبل الوقت فلا إشكال حينئذ في فساد صلاته لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه خصوصا بالنسبة للوقت الذي هو أحد الفرائض بمقتضى حديثي لا تعاد الفرض الثاني أن يتبين له أن صلاته بتمامها وقعت بعد دخول الوقت فهنا إن تمشى منه قصد القرب حينما شرع في صلاته وهو شاك في دخول الوقت فصلاته صحيحة كما لو فرضنا أنه مع شكه في دخول الوقت أتى بالصلاة برجاء المطلوبية فانكشف فعلا أن صلاته في الوقت فمقتضى ذلك صحة صلاته لوجدانها لشرط الصحه الفرض الثالث أن يتبين له أن بعض صلاته وقع في الوقت والبعض الاخر مما وقع قبل الوقت فمقتضى القاعدة لو كنا نحن والقاعدة فمقتضى القاعدة بطلان صلاته لأنه الوقت شرط في تمام أجزاء الصلاة وحيث تبين أن بعض أجزاء الصلاة فاقد للشرط فمقتضى كون الصلاة مركبا ارتباطيان بطلانها اذ لا يتصور في المركب الارتباطي التبعيض بان يكون بعض اجزائه واجدا للشرط والبعض الاخر فاقدا له فان هذا خلف الارتباطي هذا هو مقتضى القاعده ولكن ربما يستدل على صحه صلاته بروايه اسماعيل بن رباح التي استدل بها جمع من الاعلام عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك إلا أن هذه الرواية على فرض تمامية سندها ويأتي الكلام فيه أن موردها من دخل الصلاة وهو معتقد بأنه في الوقت فلا يشمل الفرض الذي نحن فيه وهو من دخل الصلاة شاكا في دخول الوقت فالاستدلال بها على محل الكلام غير تامين الفرض الرابع أن لا يستبين له شيء فهو قد شرع في الصلاة شاكا وما زال شاكا فهذا الفارض ايضا يتصور على نحوين نحو الأول أن يبقى شكه ولا إشكال حينئذ في فساد صلاته بمقتضى قاعدة الاشتغال بل مقتضى استصحاب عدم دخول الوقت فإن مقتضى استصحاب عدم دخول الوقت عدم وقوع الصلاة في الوقت والنحو الثاني أن يدخل الوقت حال الشك فهو حين الشك قد دخل الوقت فيشك في صلاته السابقة أنها وقعت بتمامها في الوقت أو وقعت بتمامها قبل الوقت أو وقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه إلا أنه حين الشك كان يعلم بدخول الوقت فهل تجري في حقه قاعدة الفراغ بأن يقال قد فرغ من صلاته فشك؟ في وجدانها لشرطها وهو الوقت فهو شاك في صحتها والشك في الصحة مجرا لقاعدة الفراغ الجواب لا لأن هذا الشك ليس حادثا بعد الفراغ من الصلاة بل هو منذ أن شرع في الصلاة شرع فيها شاكا فهذا الفرض بهذا النحو خارج عن قاعدة الفراغ شنو؟ موضوعان حتى لو, حتى لو عندما بل كلامنا إذا فرغ يتوهم جران قاعدة الفراغ اما إذا خوف في واضح حتى لو لا يتوهم كيف الفراغ لو حتى لو, حتى لو من العقل كيف؟ مورد قاعدة الفراغ ما إذا لم يحرج إذا أحرز بعد ما يحتاج قاعدة الفراغ أ أقول مورد قاعدة الفراغ إذا لم يحرج إذا أحرز بعد ما يحتاج قاعدة الفراغ مورد قاعدة الفراغ إذا لم يحرز بعد ما يتز والزنان إذا لم إذا أحرز قاعدة الفراغ؟ لم يحرز أن الصلاة في الوقت هنا تجي القاعدة الفراغ إنما يتصور لها مورد إذا شك أنها وقعت في الوقت أم لا ما إذا يحرز أنها وقعت في الوقت بعد ما يحتاج قاعة الفرق الصورة الثانية ما إذا دخل في الصلاة غافلا صنذاهل حين دخولي أنه في وقت أم ليس في وقت دخل في الصلاة غافلا وهنا نتعرض لفرضين في هذه الصوره ان الفروض السابقه اتضحت نتعرض لفرضين من فروضها الفرض الاول انه اذا دخل في الصلاه غافلا عن مساله الوقت وبعد الصلاه شك وبعد الصلاة شك في أن الصلاة كانت مع الوقت أم لا وهنا فرضان. الفرض الأول أن لا يتبين الفرض الأول عفوا أن لا يعلم بدخول الوقت يعني حال الشك ايضا ما زال شنو ما زال شاكا في دخول الوقت أم لا حتى في حال الشك ما زال شك كان في دخول الوقت فهنا لا تجري قاعدة الفراغ والسر في عدم جريانها شيخ إبراهيم شنو السر أنه دخل في الصلاة غافلا عن دخول الوقت وبعد الصلاة شك في أن الوقت قد دخل أم لا هذا ظهر عدم جريانها يعتمد على إذا اشترطنا إلى انه كان حين العمل ذاكرة، يعني ملفتة، أما إذا ما افترضنا تجري وعلى مبادله مسألة جريان فراغ. بعدين. يقول الشيخنا؟ أذكري يعني يحاط له لا غير مسألة الأذكريات أكو شيء سابق. قبل قبل قبل الدخول. لا غير هذه المسألة أكو شك أكو شرط سابق. نعم. يقول على أنه قبل دخول الوقت كان شكاً ما كان شك اثناء الصلاة ما كان شك اثناء الصلاة كان غافلا بعد أن فرغ من الصلاة شك في دخول الوقت وحين شك أيضاً ما زال متردداً في أن الوقت قد دخل أم لم يدخل فقاعدة الفراغ لا تجري للشك في الأمر فإن مورد قاعدة الفراغ الشك في الامتثال بعد إحراز وجود الأمر وأما إذا شك في أصل وجود الأمر فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ نظير من اغتسل غسل الجنابه وهو يشك أنه جنوب أملا فمن اغتسل غسل الجناب ثم شك أنه أساسا هو جنوب أم لا فهذا شك في الأمر وليس شكا في الامتثال حيث يشك أنه مأمور بغسل الجناب أم ليس بمأمور به والشك في الأمر ليس مجرا لقاعدة الفراغ فإن مجرى قاعدة الفراغ من أحرز الأمر وشك في امتثاله لا من شك في أصل الأمر كذلك من شك في أصل دخول الوقت فهو يشك في أنه مأمور أصلا بهذه الصلاة أم ليس بمأمور ومع الشك في الأمر فلا مجرى شنو لقاعدة الفراغ الفرض الثاني أن يكون حين الشك هذا الذي علقت عليه أن يكون حين الشك قد دخل الوقت فبعد أن فرغ من صلاته، الوقت قد دخل، فشك هل أن صلاته سبقت الوقت أم؟ وقعت في الوقت، فهنا قد أحرز وجود أمر، وشك في أن صلاته السابقة كانت امتثالا لذلك الأمر أم لا؟ فهنا قد يكون لقاعده الفراغ شنو موردون الا انه لاختلاف المباني تختلف النتيجه فعلى مبنى سيدنا قدس سره الذي بنى على تمامية الاستدلال بموثقة بكير ابن أعيان وهي سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك فاستفاد منها اشتراط الأذكريات وحيث إن المكلف أحرز أنه غافل أثناء الصلاة وإن شك في وقوعها في الوقت وعدم إلا أنه حين الصلاة كان غافلا فشرط الأذكرية غير محفوظ وبالنتيجة لا تجري قاعدة الفراغ عنده أما على مبنى آخرين ومنهم السيد الأستاذ دام ظله من حملي موثقه بكير على بيان الحكمة للعلاء وأن المدار على إطلاق صحيح محمد ابن مسلم كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه فبناء على إطلاق هذه الصحيحة تجري قاعدة الفراغ حتى في فرض إحراز الغفلة حين العمل فبناء على هذا لا مانع من جريان قاعدة الفراغ في محل الكلام صار معلوم هذه هي الصورة الثانية الصورة الثالثة إذا حصل له علم أو اعتقاد بدخول الوقت سواء كان علما وجدانيا أو علما تعبديا كما لو اعتمد على أذان الثقه العارف فصلى ثم بعد أن صلى حصل له الشاك فهنا فروض الفرض الاول اذا كشف له ان تمام صلاته قد وقعت قبل الوقت وان المؤذن شيخ ابراهيم احيانا ينادي وأن المؤذن كان شنو اشتبه مشتبه يعني نقول مخبير ولكن مشتبه فإن مقتضى القاعدة وهي انتفاء المشروط بانتفاء شرطه بطلان صلاته بل هو مقتضى حديث لا تعاد حيث تبين أن الخلل في أحد الخمسة بل قام دليل خاص على البطلان كما في صحيح زرارا عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغدات بليل غره من ذلك القمر يعني شاف ضوء القمر خفت فأليم ونام يعني صلى ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليلين قال يعيد صلاته يعني اعتقاد حصل له الاعتقاد مناشع عن امار شريك بابين العموم يعني في محل كلامنا مطلق الاعتقاد سواء كان اعتقادا وجدانيا او تعبديا بحجة او بغير حجة زين الفرض الثاني عليكم السلام أن يتبين له وقوع بعض الصلاة في الوقت أن بعض الصلاة قد وقع في الوقت فهنا أفاد سيد العروة قدس سره تبعا للمشهور بأن صلاته صحيحة إذ ما دام قد دخل في الصلاة معتقدا دخول الوقت ثم انكشف له بعض الصلاة أن بعضها في الوقت أيضا فمقتضى رواية إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت وأنت ترى أنك في وقتين ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة يعني بعضها في الوقت فقد أجزأت عنك بناء على أن ابن رباح ممن روى عنه ابن أبي عمير ومن روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقاء وقد اخترنا في محله وفاقا لسيدنا قدس سر عدم تمامية هذه الكبرى وهي أن من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة وانما ذكره الشيخ الطوسي إنما هو شهادة حدسية لا حسية وقد يبنى على تمامية الرواية بأن المشهور قد عمل بهذه الرواية وعملهم جابر لضعفها ولكن نقل العلماء عن العماني والسيد المرتضى أنهما ذهبا للبطلان حتى في مثل هذه الصورا وهذا قادح في في عمل المشهور نعم اللي حان على المبنى لا أقل مش دعوة أقل على المبنى مش وهنا سؤالان يتعلقان بالاستدلال بالرواية على فرض تمامية سندها الأول هل أن الرؤيا حيث قال وأنت ترى إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت هل أن الرؤيا تشمل الاعتقاد الذي لا يستند إلى حجتين؟ كما لو فرضنا أن المكلف اعتقد أن أذان الصبي حجة في الإعلام بالوقت فإذا افترضنا أن المكلف اعتقد أن أذان الصبي حجة في الاخبار بالوقت فاعتمد على اذانه فدخل في الصلاه فتبين له ان بعض الصلاه كان في الوقت ايضا فهل يشمله عنوان وانت ترى انك في وقتين وهنا افاد المحقق الهمداني قدس سره قال الاطلاق قال نعم يصدق على من دخل في الوقت وهو يرى أنه في وقت الروايه سواء كانت رؤيته مستند إلى حجة معتبرة واقعا أو حجة معتبرة بشنو بنظره وإن لم تكن معتبرة واقعا فإنه يصدق عليه أنه دخل وهو يرى أنه في وقتين ولكن سيدنا قدس سره علق على كلامه بهذه الجمله شوفوها تندسوها قال ان الموضوع للاجزاء رؤيه دخول الوقت وجدانا او تعبدا وكلاهما من فيه غاية الأمر أنه يرى اعتبار ظنه الظن الذي نشأ من أذان الصبي ويرى انه معتبر غاية الأمر أنه يرى اعتبار ظنه لا أنه يرى دخول الوقت وكم فرق بينهما وبعبارة أخرى لو كان موضوع الحكم من يعتقد أنه يرى دخول الوقت لصح ما أفيد لكنه ليس كذلك بل الموضوع رؤية دخول الوقت لا من يعتقد أنه يرى دخول الوقت بل رؤية دخول الوقت وهو منفي في مورد الفارض فتأمل جيداً ما, ما ممكن يشى ما ممكن كله ما ممكن لا استعلم. لا لا يعتقد بهذا ما ده بأقل شيء شاف شي كيسه وياخذ رأي الطفل أي واحد أي أي أي أي عاقل يتخلى مساء إلا الله يعتقد بالدخول هو يقول هو ما ما ينفي يقول السيد هو اعتقاد أما هذا أما هو اعتقد بحجية أذان الصبي لأنه اعتقد بدخول الوقت موضوع الإجزاء في الرواية من رأى دخول الوقت لا من اعتقد أنه يرى دخول الوقت. بس هو هل حمل الرواية على على على هالمبنى؟ نعم. لا ما, ما, ما, ما, ما نفتم نفهم إحنا شيء من الرواية. جلّي ما هذا لا اعتقد دخول الوقت جعل أذان الصبيدة علام على دخول. إمارة يعني؟ إيه. وصلى. آه. شو تقول تأيدوا السيد لو ما تأيدوا ديروا بالكم ترى السيد من رسول <تصفيق> <ملا. الاسلام. الملينة. تصفيق> النتيجة اعتفد تخول الوقت ولو بالواسطة اعتباد وحجية عيدان الصري ينطبق عليه مورد الرواية يعني, يعني كلام حقوق الهملاني يعني ترى تنفتله بأنه اعتقد بالحجية لكنه في الرؤية ما اعتقد تارت الافتضل أنه اعتقد بالحجية فاعتقد بالرؤية كلام الهمداني النظر أنه اعتقد في نفس الرؤية بمن غير شرعي فما يتيج إشكال لذي قال يعني يشمله عبارة أنت ترى نعم أنت ترى وإن كان من شاء هو من اعتقد ومسقط بالحجية لكنه لا يرى له يرى وإن كان من هو الحجية ولا يبعد تمامية ما ذكره الهمداني قدس سره فإن قوله وأنت ترى أنك في وقت صادق على من رأى دخوله في الوقت استنادا لما يرى أنه حجة معتبرة وأي فرق في هذا بين أن تكون الحجة معتبرة أو غير معتبرة فمن اعتقد أن الوقت قد دخل اعتمادا على أذان الثقة الخبير افلا يصدق في حقه انه يرى انه دخل الوقت وان كانت رؤيته اعتمادا على علمه بحجيه اذان الثقه الخبير خلص. سؤال الاخر انه من علم في صلاته ان الوقت سيدخل في صلاته كما لو فرضنا أنه بعد ركعة من الصلاة بعد ركعة من الصلاة شك في أنه دخل الوقت أم لا لكنه يدري أنه لن يركع في الركعة الآتية إلا وقد دخل الوقت فبعض الصلاة سوف يقع في الوقت لا محاله فهل تشمله هذه الروايه بأن يقال هذا المكلف قد صلى صلاة بعضها في الوقت؟ من أو يعني ما تشمل من تبينت له أنه في الوقت أثناء الصلاة؟ فعلًا ما دام التفت و. ولم يتبين له ان ما سيتبين له في الوقت منظر الروايه لهذا والسر في ذلك بدل الروايه منطقة ما طقمش معنى يعني حالته سي سيتبين له في حالة الباء اما لا موشكن لم يتبين له الوقت انه ما سيتبين له الوقت في المستقبل فلا نظر للروايه لهذا الخط شو تقول اي كلام الشيخ امم ليش <تصفيق> تأيدي فعلا هذا ليس في وقت الآن وإن كان صلاته قبل قبل المورد الذي سيدخل فيه الوقت يعلم أنه يعلم أنه ليس في الوقت جزمنا الآن لا لا مو يعلم لا مخارج عن محل الكلام ولكن ولكنه يعلم أن الوقت سيدخل أثناء الصلاة دخل الوقت معتقدا بالوقت عفوا دخل الصلاه نعم دخل الصلاه معتقدا بالوقت شك بعد ركعه ان الوقت دخل ام لا لكنه في وقت الذي شك يعلم ان الصلاه لن تتم حتى يدخل الوقت اثناءها أنا غرضنا صلح صلح صلاح إيه طبعا الريق. هذا غرضنا إيه طبعا يعني مصدر خروج للرواية نعم صحيح بعيد بعيد ووجه البعد وجه البعد ما ينصرف الرواية عن هيك مورد ليش هذا مية بالمية أعرفه هذا ما ما ما ما هذا خارج من داخل المورد ليش لأن داخل مورد موارد اسمه قالها بعدا ضال شاك أنه داخل وقت يوله هذا نعلم انه جزء من صلاته خارج الوقت يقينان ويعلم ان بعض صلاته داخل الوقت يقينان مفتح الصلاه ما تغلب موغفته <تصفيق> <تصفيق> وهنا افاد سيدنا قدس سره عدم شمول الروايه والسر في ذلك ان ظاهر قوله اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وانت في الصلاه ظاهر الروايه استمرار انه يرى انه في وقت الى ان دخل الوقت استمرار رؤيته انه في وقت الى ان دخل الوقت واما لو حصلت أو حصل فاصل بينهما بالشك مثلا أو بالعلم بالعدام فالرواية منصرفة عن ذلك شو تقول شيخ إبراهيم وتقول لا ما إلى موضوعية هذا أن يستمر ما يستمر ما إلى موضوعية ما هو له الموضوعية في الحكم بالاجزاء أن يدخل في الصلاة معتقدا أنه في الوقت وأن ينكشف له أن بعض الصلاة في الوقت متى ما توفر هذان الشرطان أن يدخل الصلاة معتقدا أنه في وقت وأن يتبين له أن بعض الصلاه في الوقت كفى في صحة صلاته سواء تقارنت تقارن اعتقاده بالوقت مع تبين أن بعض الصلاة في الوقت أو لم يقترنا على حال, حال حالة حالة اللي حالة اللي أنه لا لا يكون في في وقت يعلم أنه, يعلم أنه شاك يعلم هذا فيه وانما ياتي يأتي من بعده يشك في جهة وانما يكون دائما يرى أنه في وقت وإحنا عندنا زمان من من من, من هذا يعتقد انقلاب الاعتقاد لا يعتقد أنه اللي كان على خطأ هل فتره زمنيه شلون يجوا ما لا نقول شك ما اعتقد انه على خطا سيدنا كلامنا هذا الفرض شخص دخل في الصلاه معتقدا انه في الوقت الوقت بعد ركعه شك ان اعتقاده صحيح ام لا لكنه في وقت الذي شك يعلم أن الوقت سيدخل جزما في الركعة الآتية يعني جزما الركعه الركعة الآتية ستكون في الوقت هل لأن الوقت من الأول بدأ أو الآن سيبدأ قطعا الركعة الآتية في الوقت مثل هذا الا يصدق عليه إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك إحترازيًا في, في, في شنو عندك ترى؟ إيقو... هد... إذا غير صليت يعني... إذا غير صليت إذا صليت وأنت ترى هو صلى وهو يرى فحققنا هذا الشرط إحنا ليش دخلوا وأنت ترى إله أن يعني الآن ترى لا أنت ترى أنت صليت وأنت ترى اذا صليت وانت ترى هو صلى وهو يرى ما قلنا سيرى اذا صليت وانت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت. سيد الخوي يقول وأنت ترى أنك في أنك وقت إلى أن دخل الوقت. ف... إيه هذا الذي يخون. مجرد, مجرد الشك مجرد الشك وبعدين أن يعلم أنه بعد هذا الشكل سيدخل في الوقت صار فيه هذا الوقت لا يا عليه يرى في مقابل. لأنه يعلم أنه سيدخل الوقت معلوم لا يصدق عليه أنك ترى لكن ألا يكفي أنه رأى حين دخوله في الصلاة يتنافي الرؤية القبلية مثل ما قال الشيخ أكو تنافي بناته يعني يقطع يقطع حلال يصير فاصل بين ال... مالي ماذا إحنا, إحنا إيش نعتقد بعد بزاك الله خير بزاك الله خير ولا يبعد ما ذكره سيدنا قدس سره فإن ظاهر السياق أنه أن الموضوع للاجزاء أن يرى أنه في وقت حتى دخل الوقت وهو غير صادق على محل الكلام الصورة من الفراغات تعبدين يعني طبعاً ماكو فرق ماكو فرق بينهم زين الفرض الثالث من هذه الصوره من دخل من اعتقد دخول الوقت وشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه إلى الشاك أصبح شاكًا في أن الوقت دخل أم لا وهذه الصورة لها نحوان النحو نحو الأول أو في هذا الفرض له نحوان النحو نحو الأول أن يكون الشك شكا ساريا مستمرا كان على يقين بدخول الوقت الآن شاك والشك ما زال باقيا ولم يقترن بدخول الوقت فلا ينبغي الشك في البطلان لأن موضوع الصحة من صلى وهو يرى دخول الوقت الظاهر في استمرار هذا الاعتقاد إلى أن تبين له شيء فلا يشمل من تبدل يقينه إلى الشك بحيث أصبح غير محرز لدخول الوقت حتى في الأجزاء اللاحقة فضلا عن الأجزاء السابقة فهل يمكن تصحيح الصلاة بقاعدة التجاوز بأن يقال إن هذا المكلف بالنسبة للأجزاء السابقة شاك في أنها اقترنت بالوقت أم لا فمقتضى قاعدة التجاوز صحتها المتبقية شون صحيح هذا إشكال صحيح أنه إحراز الصحة في الأجزاء السابقة لقاعدة التجاوز لا يثبت دخول الوقت في الأجزاء اللاحقة أكو إشكال آخر في جرين قاعدة التجاوز في المقام الاشكال الذي ذكرنا في قاعدة الفراغ أن الشك, أن الشك... أن شنو؟ في الأمر. شك في الأمر كما أن قاعدة الفراغ لا تجري عند الشك في الأمر فإن قاعدة تجاوز لا تجري عند الشك في الأمر وإذا شك في أن الوقت قد دخل ام لا فهو يشك أصلا أن الصلاة مأمور بها ام لا زين النحو الثاني. مش عارفه مو على مبنى الأنصار على موانى أخرى. لا على جميع المباني. حتى على الأنصار. حتى على الأنصار. قد سسره الشريف. النحو الثاني أن يكون حين الشك قد دخل الوقت. فهو شاك في الأجزاء السابقة، لكنه حين الشك الوقت. قد دخل، فهو يحتمل أن الوقت قد دخل من أول. من أول الصلاة، فهل يمكن تصحيح الأجزاء السابقة أم لا؟ فهنا ذكر سيدنا قدس سروا ان هناك وجهين لتصحيح الأجزاء السابقة، وجه الأول وجه واقعي، يعني مفاده الصحة الواقعي، وهو بالاعتماد على رواية إسماعيل أوه. ابن رباح بناء على تمامية سندها إذا صليت وانت ترى أنك في وقت صلى وهو يرى أنه في وقت ثم حصل له الشك إذا حصل له الشك فيقال بالنسبه للأجزاء اللاحقة وقعت في الوقت لأن المفروض أنه حين الشك دخل الوقت حينما شك كان الوقت قد دخل فالأجزاء اللاحقة لا تحتاج إلى مصحح لأنها مع الوقت والأجزاء السابقة لا يدري أنها وقعت في الوقت أم لا والمفروض أنه حينما دخل في الصلاة كان قد دخل وهو يرى أنه في وقت فتشمله الرواية إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت فدخل الوقت حين الشك اجزات عنك فيمكن تصحيح هذه الصلاه تصحيحا واقعيا بمفاد روايه اسماعيل ابن رباح شو شي تقول شيخ ابراهيم في هذا الكلام كامل. بس هذا ما استمرت رؤيته أنه في وقت صلى وهو يرى أنه في وقت. ثم شك حينما شك أنه في وقتين إن كان قد دخل. الوقت لا يعني لا يعلم أنه هذا ما في يعني الشك هذا يقابل اليقين. في ما بعده أن اليقين الآن موجود ففالشكل حق اليقين فبالتالي هو يرى من هو يرى أنه في وقت الآن بس بالنسبة الأجزاء السابقة عند شك ساري الآن ما يدري أنها في وقت أم لا يقيم ارتفاع السابق يقيم السابق صار شك ساري بعد دخل وهو يعتقد أنه في وقت ما حصل له شك ساري في أن اعتقاده في محله أملا، إلا أنه حين شكه كان الوقت قد دخل هل يستقق على هذا إذا صليت وأنت ترى أنك في وقتين؟ ارتفع لي، أنت ترى ارتفع بعد ببركة الشك الساري ارتفع قوله أنت ترى ما صار بعد ذلك، فمن طبقني ودري ولا؟ لا ينطبق يعني بسبب الشك الساري ارتفع لما لا أثر لهذا لأني استاذ. يوم. ما تقولون ارباب العزاء دخول دخول الاجزاء اللاحقة في الوقف ما يصح التشامو للزاء السابقه اذا قاعده التجاوز لا في هذا الرواية. هل يمكن تصحيحها بالروايه ما تقدروا أكو واحد يگدر <تصفيق> لا يلا خلينا نقول هذا يرى،, يرى و... الأنخ ما يرى وقت الشك ما يرى،, يرى. وقت الشك من دخل الوقت اليقيني. يقول سيد الخوي هكذا العبارة، فإن مقتضاها يعني الرواية الحكم بالصحة حتى مع العلم بعدم وقوع الأجزاء السابقة في الوقت، فما ظنك بما إذا احتمل ذلك كما في ما نحن فيه؟ ما فيها من تبين له أن بعض الصلا كان. خارج الوقت تبين ليه تقول صلاة صحيحة بهذه الرواية فكيف بمن؟ شك لا يزيد على ذلك خور يزيد عليه هذاك يعلم أن بعض صلاته خارج الوقت يقول صلاة صحيحة هذا يشوك انها خارج الوقت أم لا فمباب أولى إن كان في الواقع صلاته خارج الأجزاء السابقة خارج الوقت هذا حتى في في من يعلم إذا كان هي في الوقت خفها وهي واجد الاشاره فشنو توجد اولويها هذا اليقين ما ما تسلسل ضد الذي قلنا بالازاء وركه التعامل بالرواية هنا أما هذا المورد اليقين السابقه اتفق فلا أدفع فلا فلازم أنت ترى شو تقول يا شيخ حسان هل هل انت ترى ما يرى يا شيخ يا الطوق فوقه الله بالخير ان شاء تزلزله في يقين <تزلزله من حمليا> ولا يبعد ما ذكره الشيخ آل طوق من ان تصحيح الصلاه انما هو بملاك تعبدي فليس السر في صحة صلاته أنه علم أن بعضها في الوقت بل السر في صحة صلاته أنه اعتقد دخول الوقت حتى تبين له الخلاف فمن اعتقد دخول الوقت الى ان تبين له الخلاف وان بعضها كان خارج الوقت الا ان بعضها الاخر داخل الوقت كان محكوما بالصحه فرفع اليد عن هذا القيد بدعوى ان المناط ان يعلم ان بعض الاجزاء في الوقت فاذا كان العلم ببعض الاجزاء في الوقت مع العلم بان بعضها خارج الوقت كافيا في الصحه فكيف لا يكون كافيا في فرض الشك أول الكلام. ما هو اللي قالته هي شخص صلى ويعتقد شنو؟ دخل طول صلاته هو يعتقد هذا. بعد الصلاة تبين إلى أن الوقت دخل بالنص في نص ما مرت عليه فترة شك. كان يعتقد بأن الصلاة في الوقت إلى أن انتهى. ثم علم يعني تبدل من علم إلى علم ثم علم أن الوقت قد دخل أثناء الصلاة هذا مورد الرواية. خصوصية <تصفيق> ما الشك إذا بعد الصلاة أو أثناء الصلاة ما الخصوصية؟ ما يخالف كذا كما تقولون الآن شخص اعتقد أنه في وقت بعد أن صلى ركعتين من الصلاة علم بأن الوقت الآن دخل فلم تمر عليه فترة شك هذا تشمله الرواية بس محل كلامنا لا. اعتقد دخول الوقت ثم حصل له الشك في أن اعتقاده أوه. في محله أم لا حين الشك شنو دخل الوقت كلاش كلاش شك لأنه عنده يقين سابق فهذا شك ساري بل شك ساري المفروض مشك مش طاري شك ساري يعني شك في اعتقاده السابق أنه في محله أوه. أم لا اعتقده في الصلاة اعتقاله لأنه دخول الوقت فكيف تتصوره شك ساري هو دخل في الصلاة باحتقاله ودخل الوقت طبيعي هذا كثير من معتقداتنا حصل فيها شك ساري والله أنا أعتقد بأن هذا الخياط خش خيط صايا بعدين شفت صايم خربطه حصل لي شنو شك في اعتقالي صلى وهو يرى مثلا رأى أنه غروبها اجل غروب مثلا أو الحمر المشقي الحمر ارتفع فهو صلى باعتبار أنه دخل الوقت لأنه الشك الساري سيدنا تصوروا على أنه حالة سابقة ما، ولكن هذا رأى الشك رقع. الساري معنى وجود حالة سابقة هم يقولون من تيقن تارة يحصل له شك طاري تارة يحصل له شك ساري ولذلك سموا قاعدة اليقين مقابل الاستصحاب صحيح لأنه اليقين ما الشك الساري انتبعه لأنه رأى, أنه رأى دخول الوقت أو أو أذن واحد أصفناه، فاعتقد دخول الوقت، فاعتقد ثم شك في أن هذا المؤذن، هذا مو سهليين،